إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِيَ مِنْكُمْ والله لا يستحي من الحق واذا سالتموه ندما عن فاسالوهم فاسالوهم من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم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 ان تبدع شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا اخوانهم ولا ابنائهم إخْوَانِين وَلَا أَبنَ إِخْوانِينَّ وَلا أَبنَ إِأَخَواتين وَلَا أَبنَ إأَخَواتين وَل لِسَائِهِ وَلَا مَا مَلَكَت وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيمَالُهُ وَاتَّقينَ اللهَّ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 فَقَالِ احْتَمِلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ, يدنين عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وكان الله غفوراً وحيماً